لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَنْ يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وان تقيموا لليتامى بالقص وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما